نبت كل شيء، فأخرجنا منه خضرا، فأخرجنا منه خَضِرًا نخرج منه حب متراقبا ومن النخل من طلعها قن ونداية وجنات وجنات. من أعنب والزيتون والرمان مشت به وغير متشابه أوظوا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لا آيات 124. وقالوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون 125. بديع السماوات والأرض 126. أنا يكون له ولد 119. ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم